بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشن مهربان حاميم والكتاب المبين بحاميم دخوين ريتوا خوازانات ربواتاكي سوين بمپراورون كرويا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ براستي ام قران من بعربي دانا وبويتي بكن وإنه في أم الكتاب لدينا عليم حكيم براستي ام قران لتابلويه باريزراودا لايما كزور بلنده وپر داناي أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ دَي آيَا إِمَا أَمْ قُرْآنَ تَنْ لَي دُور بخَيْنَوَا لَبَرْ أَوَيْئَا وَقَلَيَ چِزْيَا دَرَوَنَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَزُورْ پَيْغَمْبَرْ مَانْ لَقَلَ پَيْش وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَهَرْ پَغَمْبَرِي كَيَمْ بُوهَاتِ بِي اوان فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشَنْ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ جا كَسَانِي كَلَمَان بِهَسْتِر بُون لَنَاوْ مَنْ بِرْد و با سرچو سرگزشتی پیش اینان وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. و اگر پر سیاریان لیبکی چه آسمان کانو زوی بدیه ناوه به گمان دلین خوای بده صلاة زانا درستی کردون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 وَالَّذِينَ الزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَأَوْ خواهِ كَلَ آسْمَانَ وَبَأَنْدَازَ بَارَانِ بَا بَارَانْدُونَ زَاوَلَاتِهِ چِي وَشْكُو مِرْدُوِي پَيْ زَنْدُودَكَيْنَوَ آبَوْ جَوْرَ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وأو خائك هموج تكاني بديه ناوى وكشتى ولاحب فراهم هناؤن كسواري عند بن لتستو على ظهوره ثم تذكرون عمت ربكم إذا استوتم عليه وتقولوا وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بوأي سواري فشت يمبن لحاشان بير لبهري برو ورد قر تام بكنوا كاتي سواري ام بون وبلين پاكو بيجرديبو أو من وإن إلى ربنا لمنقلبون وبراستي ايمبولاي پروردگار مندق رينا وا وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين وبرجمان لناوبندكان اخوادا هندي مندالان يامبودانا وبراستي مروفي كافر بينزانو سپلي اشكريا أم أتخذ من ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين آي لنود رزكَ وَكَانَ إِكْتَانِبَ خَيْهَ الْبَجَارِدَ وَكُرَانِ تَائِبَتْ كُرْدُ وَبَئِي وَوَهُ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ و مجدبه مجذبیتی لوان بدري بدرێ، بنمونه با خويدادنا روی رش هل دگریو پيش دخوات و او من ئەوە في الحليه وهو هو في الخصام غير مبين آي او کتی لناو علتون خشلا بخيو کرابيو لکاتی دماقاله دانات و نم باست خوید ببره با خوای برياد دن وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وأفرشتاني <تصفيق> كبندى خوايب خشندان بميناً دادناً آية اوان بدياري درس كرديان وبن بجمان أو شاتيان دنسريت برصياري لذكرى وَقَالُوا لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَٰهُمْ مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ وَضَلِّينَ أَغْرَقْ <تصفيق> خَوَابِي وَسْتَاءَ أَيُّ مَا أُفْرِشْتَ نَمَّ نَدَفَرِس هِذَا النَّيْرِيَةِ چَنِّيَ لُبَارِوَا أَبَانَ أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يا لپيش قرآن پرتوك که من پیداون که آوان دستیم پی بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على نا مهتدون وان يا بالكودان براستي ام باو بابيران ما لسد اين يقدوا وبيجمان ام اش بيروي اوانين وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها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 بَرَأْسْتِي أَمَا بَو بِيْرَالِ خَوْمَن لَسَدْ عَيْنِك دِيْوَ وَبَرَأْسْتِي أَمَا لَسَدْ عَيْنِ أَوَانْدَرُوين قَالُوا أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتَ بِهِ كَافِرُونَ وتی اگر چی من ئاینی ڕاستریشم بۆ نابن لەوەی کە با و با پیرانتان دیوە لەسەری وتیان بێگومان ئێمە بێ باوەڕین بەو ئاینەی بە ئێوەدانێراوە ف ت قنا منوم فەووو وکەیفەکەناقیبەت موکذ بین بۆیە تۆڵەمان لێ سندن جاسەیر کە سنجامی درۆزنان چۆن بوو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ وَكَاتِ إِبْرَاهِيمُ بَبَاوْتِي وَقَلَكَيْوَدْ بِأَقُمَان مِنْ بَرِيمُ لَوَيْئَوَدَيْ فَرِسْتَنْ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ زِقَلَوْزَاتَي كَدْرُسْتِ كُرْد ثم كهر أبيش رينموني مذكاة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أو يكتبها لستيل ناون وكان دابدهش تاب قرين وسري بل ما تعطها أولئك حتى جاء لَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ بَلْ كُبِرَ بِأَوَانُ وَبَاوْ بَابِيرَانِياندا حَتَّى قُرْآنِيَم بُوهَات لَگَل پيغمبرِي آشڪرا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ نزاكات قُرْآنِيَم بُوهَات وبراستي ا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ووتي ام قراننا نرا والتخوار وبياوي تشي غورينو دارو دارا لمدو شاردا مكه وطائف أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آية أول رحمتي فالورد قال لە کاتێکدا ئێمە لە نێوانیاندا دابەشمان کردووە هۆی گوزەرانیان لە ژیانی ئەم دونیایەدا وە هەندێکیانمان چەند پلە بەرز کردۆتەوە بەسەر هەندێکی تریاندا تا هەندێکیان ئیش بە هەندێکی تریان بکەن وە بە زەیی پەروەردگارت بۆتۆ لەوە چاکترە کە ئەوان کۆی دەکەنەوە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 لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِاللَّهِ مَا لِبُيُوَتِهِمْ سُقُفًا مِمْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ خُ أَجَلَ بَرَأَ وَنَبْوَى كَخَلْتِي بُنْبَأُمَّتِ بِبَأَرْ وَمَا نَذَكَرْ هَرْكَزْ بِبَأَرْ بُوَائِ بَخْوَيْ مِهْرَبَانِ سَقْفِ خَانُ فَرَوَاهَا فَلَكَانَ كَبِيدًا سَرْدَ كَوْنٍ وَمَا نَكِرَ دَن بَزِيُو وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ودرگای دەرگای زۆرمان بۆ وکانی اندادنا وە كورسی و قەنەفەی زۆر تا لەسەری دانیشتن و پاڵ بدەنەوە وە زەخرەفەی زۆر لە ئاڵتون و زی و جا هەموو ئەوانە بەهرە و خۆشی ژیانی دونیایە بەڵام پاداشتی ڕۆژی دوایی لای پەروەردگارت بۆ پارێزکارانە ومەن یەعشو عن ذکر الرحمن نقەید له شيطانا فهو له قرین وَهَرْكَسْ بِجَلَيَاتِ إخْوَاهُ الْكَاتِ شِيْطَانِ يَتْبَوَأْ مَعَ ذَكِينِ كَهَمِي شَلِجَلِي بِأُولِيدِ يَانَبِيَتْوَاهُ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَبِيَجْمَانِ أَوَانَ لَرِجَالِ الرَّاسِ بَرْجِرِيَانَ ذَكَنْ وَأَجْدَ زَانًا بَبِيَجْمَانِ هَلْ أَوَانُ الرَّ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى كاتي كدمريو ديت والامان خز خوزق من منوتو بقدر نيوان خور حالات خور آواب وايا ايتس هاوريه خراب بويت ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون ام خوزگه هيت سودي افتام بينا يعني چون کاستم تان كرد بيگمان اي ولا سزاي سخدها وبشن اف انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين دعاء تو أي محمد صلى الله عليه وسلم دتواني بكر بش نواني يانشوير ينموني بكيد وأوكسيك لجمرائيتي آشكنادا بيت فإنما نذهب بك فإن منهم تقيمون زا أجر تو بمرينين أو بجمان إمهرت ولا لوان دسينين. أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون ين أو هر شيء لمن كردون بيشان الددين تنك براستي إما بد صلاتين بسريان داء فاستمسك بالذي أُوحى إليك إنك على صراط مستقيم کەواتە دەست بگرە بەو قورئانەوەی بۆدنێرراوە بەڕاستی تۆ لەسەر ڕێبازێکی ڕاستیت وئنەه لەڤیکرن لک ولقەومك وسەوفە تسئەلون وە بێگومان ئەم قورئانە هۆی ناوداریە بۆ خۆت و بۆ گەلەکەت لە داهاتوشدا پرسیارتان لێ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ تو پرسیار بکلو پیغمبراني پیشتونا دومانن آیا بیجگل خواي مهربان بریار مانداو پرستراواني کب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سوين بخوا براستي موسى مان ببلغ كان مان بوسر فرعون دست في وتي براستي من پیغنبري پر وردقار جهانيانم فلم ما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. زكاتي بالجكان إما يبوهنان كتي أوان ببالجكان بيدكنين. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. واخذناه بالعذاب لعلهم يرجعون وهجبلگيك مان نيشان نداون مغر او بلگيك ورتربولها وتاكي وتوشي بلاوس زمان كردن سنك باور النهنا بو اوي بغرينه ولا بي وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُولَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ وَتْيَانْ بَا مُوسَى اَي جَادُوبَاز دَوَامَن بُوبْكَ لَفَرْوَرْدِگَارِدْ أَوَي بَلَيْنِ پَيْدَاوِي بَدِي بَنِي او سَابَرَاسْتِي فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ زَكَاتِ بَلَوْسَ زَكَمَنَ لَسَرِيَانَ لَا بَرْدَ كُتُبُ فُرْحِ مَانِكَ أَنْهَلْتَ وَشَانَ وَنَادَى فِي فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمَ أَلِيسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفْلَاتُ بُصِرُونَ وَفِرْعَوْنُ جَارِدًا بَنَا وَجَلَكِيدَا وَتِئَايَ لَكَمْ آيَ فَذِئِي مِصْر هَيَ مِنِّي وَأَمْرُ بَالَا نَبَجِير كُشْكَكَانِي مِنْ دَانارُن دِي آيَ إي وَنَابِينَن أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ بَلْ كُمْ مَنْ بَاشْتَرَم لِمُوسَى كَلَاوَازُو بِي رِيزَا وَنَاتْفَا أزمان تواونيا، فلو لا عليه أسوارة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين دبوتي بزني عطوني بيندرا وأجر رزدكاد. يا فاستخف قومه فأطاعوا. إنهم كانوا قوم فاسقين. زابم قسان جل كي هالخلتان دو. زابم قسان جل كي هالخلتانو. أوان الجراليان كرد بجمان أوانهم يشجليش لسنود درتوبون. فلما أسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ان ذاکات رقیان هلساندین تولمان لساندن این ذه موعان من لدریاد داخل کند. فجعلنهم سلف و مثلاً لالاخرین و کرد ما ننبمو نوآ مجگاری و پندبو کسانی ولما ضرب ابن مریم مثلاً اذا قوم منه یصدون وَكَاتَ عِيسَى كُرِيمَ مَرْيَمَ بْنُ مُنْهَنِرَايَوَ دَسْبَجَ گَلَكَب دَيْكَنَ هَاوَارُ قَيْ رَيْخُوشِي وَهَذَا نَن قَسِيءَ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَرْكَوْتُوا وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جدلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خصمون وە دەڵێن ئایە پەرستراوەکانی ئێمە باشترە عیسا ئەوانە نمونەی عیسایان تەنها بۆ دەمبازی بۆ دەهێنایتەوە وا نیە کە دەیڵێن بەڵكو ئەوانە گەلێکی زۆر دەمەقاڵێکەرن این هو ئنلا عەبد ئنعەمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل ايسا حسني از قلهبنده كبهره مرشت وبسريدا وكردوما نبنمون وبنوي إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الأرض يخلفون اگر بما انويتا لزيتي ا وفرشتمان دادنا لزويدا دابون زينشيني اوا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وبأقمان دابزين عيساب وسرزبي يكيك لنشان كان قيامت كواتد الباري قيامت هيدز قمانتا النبي راستا وشوين من بكون أمره غير راستا ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وباشيطان برجيتان نكاد لرينموني براستي شيطان دوج مني شيء ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون وكاتى عيسى بالقرون كان هنا مت بني اسرائيل بيغمان ببيغمبرياتون بو أويروني بكمو بوتان هندية لوشتاني دياوازن تيدا ديل أخواب ترسل نجورا ليم بكن إن الله هو رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم براستي خوا بردجاري منو بردجاري إيه وشة كواتهر أو بپارستن هر أمر رجع الراس فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ذاكو ملكان دياوازب لنوان خياندا سزاو لنوتون بو أواني استميانكر لسزاي سخت روجي بآزار هل ينظرون إلا الساعة أنت أتيه بقتة وهم لا يشرون. آية جل الرج دوائت هاروان تيدكن ككتو برب يد بوان لكات يقد أوان هسنأكن. الأخ الله يوم إذ بعضهم لبعض نعذون إلا المتقين. دوستو و لو لەو دجمنی یک یەکترن جگە لە پارێزکاران یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون پیان دوتری ای بندکانم امرو هزمتر سیکتان لسرنی خفتی الذين الَّذِينَ آمَنُوا بآياتنا وكانوا مسلمين أواني باوريان بقى تكاني إمه هنا وو همي شجر دن كذبون. أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبون. لو رجدا بيان دل ين بتسنبهش توأي وهاوسركان تان. عليه بصحاف من ذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون بسيني وبرداخي آلتوني خواردن وخواردنا ودجير بسريان دا ولو بها هي أويد الحزيل بكات واتساو حزب بينيني بكات وإيوة بها هتايده من نوتي ايده. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أو أبوهشتك بؤء وما وتوبيتان دراوة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون زور كلي ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون براسيت تاوان باران لسزا يدخ دبه مشيد من نو لا يفتو عنهم وهم فيه مبلسون سزايا لسر سوق نكرد واوان لناو او سزايدا نا امدا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين و ایم هیست تمک مالی نکردن، بلکه هر خوی استم کاربون. و یا مالک لیقض علینا ربک. قال این نکم ماکسون. و هاواردکن ای مالک کسب پرشتیاری دۆزەخە با پروردگارت بمان میرینت تا رزگار ببین ئەویش دلی بێگومان ئێوە دەمێننەوە. لقد جِئْنَاكُمْ بالحق ولكن أَكْثَرَكُمْ للحق كارهون. سوين بخوا براستي آيني حق من بوهيناون بلا مزور بي راستي بينا خوشة أم بنا خوشا أم أبرمو أمرا فإنا مبرمون بل كو أوانا بو پيلانو فيليا صلى الله عليه وسلم لبران بوي براستي إمش بتو ولا لسان دنيا ليبرئين. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون. أخواد زان إمنهني وتسبكان يا نابيستين بلديبستين. فريش تكانيش ما كلايأنا أو فيلان فلانيا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين بل أغرى پر وردقار بوايا أو من يكمين كزدن پرست سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون تاكو بيگر ديبو پر وردقار آسمان كانو زویو پر عرش لو قسنا ريكانيك اوان بوخواي هل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون زاليان قريء باسر قرمي بروبوز بنو قالتبكن حتى دقنب الروجي خويا كبلينيان بيدراوا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم واوخا ذاتك فريسترا ولا اسماندا وبارسترا ولزويدا وتنها اويش كار وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون وفاكو بفر قوريا أو خوايك خاوني أسمان كانوا زوية وهرتيلني واني عندايا وزانيني هاتني روجدو تنها لاي اوا وهربوا لاي أودجرينوا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وأواني بيت جل خاد فارستيان ناتوان انتكابكن مگر كساني شايتين بحق دابي وحق ينزاني وو آغاداري بون وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ الله فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَأَغَرْ فَرْسَيَارِيَنْ لَيَبْكَيْتْ شد دُرُسْتِي كُرْدُونَ بَيَقُمَنْ دَلَيْنْ خُوَا دَيْتُونَ أَوَانْ لَرَاسْتِي وقيل له يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وفي غنبرسل الله عليه وسلم شكاتي كردوتي اي پروردگار براستي اوانگال يكن باورناهنا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون جوازيان لبنوجو يام پيمدا واخوا لبكا لە ma پاش دەزانن چیان بە سردە.